112. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبصدون 113. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتْلُ عَلَيْهِنَّ نَبَّأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنَّا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَتَبِعَ هَوَاهُ